ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد راى محمد بن واسع رحمه الله ولده يختال محمد كر واسع لسردم خيدا رحمه خير افرمن طلب أفرمون يفرمون اجر ايمان من لا واس بوايا اشو ما بس محمد كل رواسع بس سيدك ما بس يلجا امام بيني هتاكو يك حفتي ما شحن ابو من بس بدينيني محمد يكون واسع رحمتي خايلده افرم يك ركاي بيني اروات الريوا بعرف شو كدو بتكبر اروات الريوا فدعاه وقال له أتدري من انت اذاني توكي واريته الريوا ان امك فقد اشتريتها بمئتي دينار دائتم كربة دوصد دينار وأما أبوك فلا اكثر الله في المسلمين مثله باوكتش دك خوا قد أمسال زيادناك لنا مسلمانا محمد يكري واسع وابق ويلي تخوضنا ناسي كرم أو حالي دائتم أو اوش باوكت أفر مئة او أو تواضع قردي دسينك للتكبر تكبر فتكبر كاركي زور إنسان مسلمان تكبر نكيل. إن في ذلك, لمن كان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد